Vala kood on sund, on viha, on kurunenud, on on sümming, on sümming, وَماَا مَنَ عَن الن سَأَ مِن إِذج أَهُُ الكُدَ وَيَسْ تَفِرُون رَبَوم إِل أَتَأتِيهُُومسُ النَّ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما ننسل المرسلين إلا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروه وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ أَكِنَّتَ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وربك الوفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدون وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم موعدا. وإذ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ آبْلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَمْ ضَيَحُوا قُبَا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَهِينِ هِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فت تخذ سبي لَ في البح السابك